بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قد شرعنا فيما سبق في مقدمة لشرح كتاب مسائل الجاهليه لشخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ان هذه المقدمة تعتبر اصلا لفهم هذا الكتاب وهي مشتمله على ثلاثة أصول أو ثلاثه مسائل المساله الاولى فيما يتعلق بمعرفه حد الجاهليه من حيث الاشتقاق ومن حيث المعنى اللغوي والمعنى الشرعي لها والمساله الثانية في اقسام الجاهليه عند اهل العلم اعتبار النظر في نصوص الوحي المساله الثالثه وهي مهمه جدا وهي الفاء العصر الذي بنت عليه هذه المسائل هذه المسائل متفرعة عن اصل هي فرع في بنسبه وما هو هذا العصر هو الذي دل عليه الكتاب والسنه واجماع سلف الأمة وهو مخالفه الكفار وكل مساله من هذه المسائل التي ذكرها شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ومما زاده عليه غيره ومما لم يذكره كذلك هو ولا غيره إنما هي مبنية على عصر أصيل من أصول الدين وهو مخالفه الكفار مثلا الأولى سبق في ما يتعلق بالجاهليه وان هذا اللفظ مصدر صناعي فانه ماخوذ من حيث الاشتقاق من لفظ الجاهل ولا نقول الجاهلي وانما هو مصدر صناعي منسوب الى الجاهل بزياده ياء وكذلك التاء التي هي في العصر تاء التانيث ثم هو من حيث المعنى ينظر في الجاهل وما اشتق منه وهو الجهل فليذن نعرف الجهلة بانه انتفاء العلم هذا هو العصر ويطلق الجهل ويراد به خفة ويطلق يراد به الطيش والسفه ولحوال ذلك وهذه كلها مراده في المعنى الشرعي فكل معنى اللغوي ذكره أهل اللغة في معنى أو مسمى الجهل هو مراد في الجاهليه التي جاء بها الشرع بذمها ونحو ذلك وأما من حيث المعنى الشرعي والمراد به في الشرع فقد ذكرنا انها ذكرت اربع في اربعه مواضع من القرآن وكلها مراد بها الجاهليه الاولى العامه المطلقه التي قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كان كذلك حينئذ ننظر في هذا المعنى فنجد ان الشارع استعمله في ما كان عليه الناس أو العرب او سي تقول للعرب والعجم اهل كتاب ان هذاك فكل الكفار قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وما كانوا عليه من عبادات أو عادات او اخلاق او اعمال سواء كانت من جهه الافعال أو كانت من جهة التروك فهي داخلة في هذا المسمى فاذا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم هي الفاصل فما كان قبل بعثته عليه الصلاه والسلام فهو الجاهليه الأولى وهو الجاهليه العامه او الجاهليه المطلقه وإذا اطلق في الشرع فالغالب إنما يراد به هذا المعنى وإذا أريد به غيره وهو ما يقابله جاهليه المقيده او الجاهليه الخاصه حينئذ ينظر في السياق والسباق وكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اطلقه وقيده بشخص أو بمكان أو بصفة حينئذ نحكم عليه بانه جاهليه مقيدة وإذا كان كذلك ما تقرر لا يمكن ان نجمع بين النوعين في حد واحد ما أن ان الفاصل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وان الجاهليه المقيده انما تكون بعد البعثه هل اذا يمكن ان نجمع بين النوعين في حد واحد ولذلك تجد ابن اثير رحمه الله تعالى وكذلك النووي وكذلك الحافظ ابن حجر انما نصوا على أن الجاهليه هي قبل ما كان قبل الإسلام قيدها النووي اهل الفتره وهذا داخل في مسمى الجاهليه المهم ان الضابط فيه ان يكون ما قبل الإسلام هل لا يعترض على من عرف الجاهليه بهذا المعنى بانه لا يشمل الجاهليه المقيده بل نقول لا يمكن أن يجتمعا في حد لماذا لانهما متقابلان ولا نعرف الجهلية المقيدة خاصة إلا بمعرفة الجهلية المطلقه لماذا لأن الجهلية المقيدة انما هي وصف أو فعل أو شخص أو زمان معين أو مكان معين ووصف بشيء قد فعل في الجاهليه المطلقه فلذلك نعرف اولا ما هي الجهلية المطلقه وما هي افعالها وما هي طروقها عاداتها عباداتها ثم إن وجد شيء من ذلك بعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فيوصف بكونه جاهليه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما عير ابو ذر ذاك الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم عيرته باممه وقال انك امرؤ فيك جاهليه فالتعيير هذا من صفات الجاهليه والجاهليين حينئذ اذا وجد بعد الإسلام فيقال للشخص الذي وجد فيه هذا الوصف انك امرؤ فيك فيك جاهليه لذلك كما ساتفي نصوص الوحيين الدال على أن الجاهليه المقيدة قد تولد في ما بعد الإسلام اذا تعريف الجاهليه إنما يعرف الجاهليه المطلقه ثم بعد ذلك تولد الجاهليه المقيدة بوصف من صفات الجاهليه المطلقه وهذا كما هو الدارج عند النحات مثلا في حد الاستثناء يعرف الاستثناء ثم يقال للاستثناء على نوعين متصل والمقاطع والمقاطع لا يدخلوا في الحد مقاطع لا يدخلوا في الحج كذلك نقول الجاهليه هي ما كان قبل الإسلام ثم هي على نوعين جاهليه مطلقه وجاهليه مقيده ولا يلزم ان يكون المقيدة داخلة في ان يكون ان تكون المقيده داخلة في مسمى الجاهليه من حيث الإطلاق هذا ما يتعلق من مساله اولى وتحليل الكلام في معنى الجاهليه هو ان المراد به الجاهليه المطلقة وهي التي عنها النبوي رحمه الله تعالى بل النبوي رحمه الله تعالى قال بانه لا يوجد هذا الوصف للنصوص الوحيين الا يفسر بهذا المعنى هذا ان كان فيه نظر إلا انه لوجود هذا الوصف بكثره وانه اذا أطلق انصرف اليه حمل جميع النصوص على هذا المعنى وكما سبق كلام الحافظ ابن حجر أن هذا كلام فيه شيء من النظر المساله الثانية اقسام الجاهليه س الجاهليه حاول البعض ينوع الجاهليه بتنويعات مختلفة ولكن عند التامل نجد ان الجاهليه تندرج في قسم واحد فحسب وهي أن يقال الجاهليه على قسمين جاهليه عامه وهي الجاهليه المطلقه وهي التي يعنون لها بالجاهلية الأولى والنوع الثاني جاهليه مقيده وهي جاهليه خاصه وهي التي اطلق بعضهم عليها بانها الجاهليه الأخرى هذه كلها الفاظ مترادفه جاهليه عامه جاهليه مطلقه جاهليه الاولى كما جاء في النص ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى هو سمها بالاولى لانها عن عن الاسلام يقابلها النوع الثاني جاهليه خاصه جاهليه مقيده جاهليه اخرى كلها الفاظ بمعنى واحد وهي ان ما كان قبل الاسلام فهو الجاهليه العامه وان ما كان بعد الإسلام فهو الجهلية المقيدة وعليه ببعثه النبي صلى الله عليه وسلم ارتفع الوصف بالجاهليه المطلقه بمعنى انه لا يوجد بعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ما يوصف بكونه جاهليه مطلقه وما أطلق من ذلك جاهليه القرن ال20 فهذا وصف باطل لانه مصادم للنص قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في الاقتضاء لفظ الجاهليه قد يكون اسما للحال وقد يكون اسما لذل حال بمعنى أن الحال هنا المراد به الصفه وذل الحال يعني صاحب صاحب الحال فقد يوصف بالجاهليه الوصف نفسه فيقال مثلا التعيير جاهليه النياحه جاهليه كذلك للسقي بالانواء جاهلية ونحو ذلك هذه توصف بكونها جاهليه وهي اوصاف وقد يوصف بالجاهلية ذي الحال يعني صاحب الوصف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم او ليس كذلك نقول طائفه جاهليه او نقول شاعر جاهلي يعني الذات نفسها منسوبة الى الى الجهل وإلى ذاك الزمان قد يكون اسما للحاله اي للصفه اي معنى الجهل لغه وهو انتفاء العلم وهو الغالب في الكتاب والسنه غالب في اطلاقات كتاب السنه وصف الجاهليه أنه يوصف به الصفة ولذلك قال اربعه في أمة من امر الجاهليه لا يتركونهن اربعه وصف تلك الاوصاف الاربع وهي صفات الله لا, لا أصحاب جاهليه وقد يكون اسما لذي الحال لذي ذي بمعنى صاحب الذي الحال أي صاحب الصفه أي شخص ونحوه فمن الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر انك امرؤ فيك جاهلية امرؤ هذا شخص نفسه قال فيك جاهلية يعني فيك صفة من صفات جاهلية وهي التعيير فما جاءت المصنف رحمه الله تعالى ينص على أن التعيير بالنسب او بالوطن او نحو ذلك هذا من صفات اهل الجاهليه فاذا وجد في شخص مسلم انتسب الى الاسلام بعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وحينئذ اذا قال او عير احدًا بامّه او بوطنه او بجنسيته او ذلك فليذني قال له انك مرؤم فيك فيك جاهلية ولا يقال انك جاهلي هكذا باطلاق لان هذا وصف له لصاحب الحال وإنما الذي حصل منه أنه وقع في صفه واحدة والوقوع في صفه واحدة لا يسلزم أن ان الشخص بكل احواله أنه جاهلي فينظر في هذا الأمر من هذه الحيثيه إنك امرؤ امرؤ هذا شخص فيك جاهلية يعني فيك صفه من صفات الجاهليه وقد سبق ان ابن تيميه رحمه الله يرى أن وهو كذلك أن الغالب في إطلاق الشرع الجاهليه المراد بها الأوصاف الأوصاف إذا أطلق الأفضل جاهليه فال اكثر بالاستعمال الشارع ان يراد به الوصف ولذلك قال انك امرؤ شخص ان فصل بين شخص وبين الوصف انك امرؤ يعني شخص فيك أي ايها الشخص جاهلية اي صفه من صفات الجاهليه وقول عمر رضي الله عنه اني نظرت في الجاهليه أن اعتكف ليله وقول عائشه رضي الله تعالى عنها كان النكاح في الجاهليه على اربعه انحاء اني نظرت في الجاهليه ليس المراد به الأشخاص هذه الحال انما المراد به الصفات كذلك قول عاشر رضي الله تعالى عنه كان النكاح في الجاهليه يعني قبل قبل الاسلام على أربعة انحاء وقولهم يا رسول الله كنا في جاهلية وشر أي في حال جاهليه أو طريقه جاهليه او عاده جاهليه نحو ذلك كسنن الجاهليه هذه كلها المراد بها اوصاف فهنا أطلق اللفظ الجاهليه وأريد به الصفه دون الفاعل فاعل الحال أو الوصف والمراد به الوصف دون فاعله وهذا هو الغالب في اطلاق الشرع هذا هو الغالب في اطلاق الشرع قال رحمه الله تعالى واما الثاني يعني ذي الحال يعني ذي الحال فتقول طائفه جاهليه فلو وصفت الطائفه والطائف هذه اسم مسمى الاشخاص فلذي قلت طائفه جاهليه فلذي صار الوصف مرادا به الأصحاب أو الأشخاص وشاعر جاهلي المراد به الذات ذات الشاعر وذلك نسبة إلى الجهل الذي هو عدم العلم أو عدم اتباع العلم كما سبق ان الجهل يطلق ويراد به عدم العلم يعني انتفاء العلم أو عدم اتباع العلم يعني ما كان حقه أن يفعل أو يترك فإذا تركه حيل يوصف بكونه جاهلا ولذلك كل تارك لمأمور أو او فاعل لما محظور فهو جاهل فهو واف لماذا لأن اتباع العلم الذي علمه كان يستلزم الامتثال فلما ترك حينئذ يوصى بكونه جاهلا ولذلك اوردنا ان الجهل ينقسم الى ثلاثه اقسام كما حكاه الراغب الاصفهاني فيما, فيما سبق الجهل البسيط والجهل المركب والثالث هذا الذيعناه رحمه الله تعالى أو عدم اتباع العلم ثم قال فإذا تبين ذلك فإذا تبين ذلك يعني أن وصف الجاهليه لفظ الجاهليه قد يراد به الحال وقد يراد به ذل حاله عرفتم الفرق قد يراد بلفظ الجاهليه في الشرع يراد به الحاله الصفه نفسها وقد يراد به المتلبس بتلك الصفة متلبس بتلك الصفه فاذا تبين ذلك فالناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم في حال جاهليه جهلا منسوبا إلى الجاهل انظر هنا ابن تيميه رحمه الله هو لغوي قال الجاهليه جهلا منسوبا إلى الجاهل جاهلية منسوبه إلى الجاهل لا الى الجاهلي هذا غلط جهلا منسوبا الى الجاهل فانما كانوا عليه من الأقوال والاعمال إنما احدثه لهم جاهل وإنما يفعله جاهل هذه الاقوال التي نابذها الشرع وجاء بمخالفتها النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي صادرة من من جاهل لانها ليست شريعه الامران متقابلا اما شريعه او راي واذا كان رايا ولم يكن بشريعه فهو جهل وكذلك فاي اذا دعا اليه فهو جاهل ومن عمل بذلك فهو جاهل إنما احدثه لهم جاهل لانه لم ينبن على شرع وانما يفعله جاهل الذي احدثه أو الذي قلدهم. وكذلك كل ما يخالف ما جاءت به المرسلين من يهودية أو نصرانية فهي جاهليه وتلك كانت الجاهليه العامه قبل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت من يهودية أو نصرانية أو كان العرب علمهم عليه من الشركيات ونحوها هذه توصف بكونها جاهليه أي في حال جاهلية وفي طريقة جاهلية وهذه هي الجاهليه العامه فأما بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فالجاهليه المطلقه قد تكون في مصر دون مصر يعني في بلد دون بلد أما الجاهليه المطلقه بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فلا وجود لها يعني الأرض كلها في جاهليه جهله لا وجود لها بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم لما ياتي من النص له لا تزال طائفه من امه النبي صلى الله عليه وسلم قائمه الحق فهنا لذ بد من وجود اهل الإسلام ولابد من وجود من يدعو إلى الحق ومن ينصر الحق حينئذ وجود الجاهليه المطلقه في كل بقاع الأرض هذا لا وجود له وانما ارتفع ب بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ثم بلاد الكفر مثلا هل يعبر عنها بانها جاهليه مطلقه ابن تيميه رحمه الله تعالى يرى ذلك بانه قد يعبر بالجاهلية المطلقه لا من حيث الإطلاق العام على ارض كلها أو على الزمان كله وإنما المراد به في مصر دون مصر في بلد دون بلد فيقال مثلا بلاد الكفر في جاهليته مطلقه جاهليه عامه لكن هذا في نفس الامر لو تحققنا لو وجدنا أنه ماذا أنه في المعنى مقيد فليس الإطلاق هنا إطلاق عام وانما المراد به إطلاق النسبي يعني بكون هذا البلد قد انتفى عنه الاسلام ولم يوجد فيه من يدعو إلى الى التوحيد ويرفع رايه التوحيد وليس فيه تحكيم للشريعه ونحو ذلك فهذا الإطلاق في نفسه باعتبار مقابله من بلاد المسلمين اطلاق صحيح لكن باعتبار مطلق الإطلاق أو اللفظ نفسه فقد لا يقال بانه لأن الإطلاق هنا في ماذا يناف التقييد فاذا قيل في مصر دون مصر فالعصر في المطلق انه يبقى على اطلاقه فلا يقيد لكن في المعنى هنا يعتبر التقييد ملحوظا من جهه مقابلته ببلاد المسلمين على كل ظهر ان النزاع هنا لفظي فأما بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم فالجاهليه المطلقه الاصل انها لا تكون الاصل أن الجاهليه المطلقه ارتفعت هذا الوصف لا وجود له ولكن يرى ابن تيميه رحمه الله وبعض الصراحه المسائل الجاهليه انه قد يقال بالجاهلية المطلقه لكنها باعتبار بلد دون بلد أو باعتبار شخص كافر مثلا ولو كان في بلاد المسلمين هو في نفسه في جاهليه مطلقه بخلاف المسلم اذا وقع في صفة من صفات الجاهليه فلا في أنه مسلم قد انار قلبه بالإسلام فاذا وقع فيه لا يقال بانه جاهليه مطلقه وانما هي جاهليه مقيده بهذا الاعتبار يصح ان يقال بأن الإطلاق يوصف به بلد دون بلد أو مكان دون مكان أو زمان دون زمان أو شخص دون شخص فيقال هذه جاهليه مطلقه باعتبار المكان وهذه جاهليه مطلقه باعتبار الشخص نفسه اذا كان كافرا في بلاد الاسلام أو باعتبار الزمن فيقال هذا الزمن باعتبار محله المكان جاهليه مطلقه جاهليه مطلقه لكن هذا الاطلاق كما ذكرت لكم أن المراد به معنى او ملاحظه لمقابله وهو الإسلام ولذلك لو نفي هذا الاطلاق لكان اولى بان يقال الجاهليه المطلقه قد ارتفعت هذا الوصف ب بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وليس بعد البعث الا المقيدة إلا الا المقيده لماذا لأننا عرفنا أن الشارع إذا أطلق لفظ الجاهليه اراد به جهه العموم مطلقا في الزمان والمكان هذا لا اصرف فيه ولذلك كل ما كان قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الارض كلها قد عمت بالفساد والشرك ونحوه ذلك حينئذ وصفت بالجاهلية المطلقه هذا اللفظ لهذا المعنى استعمله الشارح في الكتاب والسنة فإذا أطلق اللفظ صرف اليه حينئذ كل ما يكون بعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في العصر مخالف لما سبق هذا الاصرف فيه ولذلك يقال إذا أطلق لفظ الجاهليه المطلقه على بلاد الكفار نقول هذا في المعنى هو نسبي هذا مقيد وليس مطلقا لماذا لاننا لابد أن نراعي بلاد المسلمين اذ لو أطلقنا اللفظ على مكان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لحكمنا على بلاد المسلمين بانها جاهليه وليس الامر كذلك كذلك الشخص وكذلك الزمان على كل يرى رحم الله تعالى ان المطلقه بعد البعثه قد تكون في مصر دون, دون مصر كما هي في دار غير الإسلام كما هي في دار غير الإسلام والآن أيضا ينازع هذا الاطلاق الأقليات المسلمة الموجوده في تلك البلاد هل يقال أيضا بأنها مطلقه جاهليه مطلقه هذا يحتاج الى بحث بما لا اصره انه عدم الاطلاق ولذلك قد يوجد بعض البلدان الصين مثلا ليست بلدا مسلما يوجد فيه من المسلمون ما يربو على 100 مليون هل نقول هذه من جهه المكان جاهليه مطلقه هذا يحتاج إلى الى تحرير على كل ظاهر استعمال الشرع أن المطلقه ارتفعت ببعثه النبي صلى الله عليه وسلم وليس بعده الا الجاهليه المقيدة ومعنه رحم الله تعالى له وجه من حيث المعنى أما من حيث اللفظ قد ينازع فيه والمسالاخ خلاف لفظي كما هي في دار غير الإسلام وقد تكون في شخص دون شخص كالرجل قبل أن يسلم فانه في جاهليه وان كان في دار الإسلام كما مر معنا معه او في قول ابن عباس سمعت أبي في الجاهليه يعني قبله قبل أن يسلم فأما في زمان مطلق فلا جاهليه بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فانه لا تزال من أمته طائفه ظاهرين على الحق الى قيام الساعه وهذا المعنى كذلك موجود حتى في بلاد اوروبا مثلا الآن وأمريكا ونحوها موجوده طائفه من أهل الإسلام ممن يقيمون الشريعة ممن يسمون بالأقليات المسلمة وعلى ما ذكر حتى البلاد التي هي في عاصلها بلاد كفر قد يكون من أهلها من هو مسلم حينئذ الاطلاق هذا يعتبر فيه شيء من من النظر والجاهليه المقيدة عرفنا المطلقه انها ما كانت قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ويرى رحمه الله أنه يمكن أن تطلق على مصر دون مصر شخص دون دون شخص والجاهليه المقيدة قد تقوم في بعض ديار المسلمين وفي كثير من الأشخاص المسلمين كما قال صلى الله عليه وسلم اربع في امتي في امتي منامل الجاهليه لا يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحه كلها اوصاف هذه كل واحد كل وصف منها يطلق عليه لفظ الجاهليه هادي نكون من إطلاق لفظي ويراد به الوصف وقال لي ابي ذر رضي الله تعالى عنه لما عير رجلا باممه انك امرؤ فيك جاهلية صحابي فهذه كلها جاهليه وإن كان لفظ الجاهليه لا يقالوا غالبا إلا على حال العرب التي كانوا عليها قبل الإسلام إن كان لفظ الجاهليه لا يقالوا يعني لا يحمل ولا يطلق غالبا في استعمال الشر إلا على حال العربي التي كانوا عليها قبل الاسلام واذا كان كذلك فالاصل عدم اطلاق لفظ الجهلية بإطلاق على طائفة دون طائفة أو مكان دون مكان أو زمان أو اشخاص نحو ذلك بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الاستعمال يؤيد ما ذكرته بان جاهليه المطلقه هذا اللفظ ارتفع كليا فلا يوصف المكان بكونه جاهليه مطلقه ولو كان بلاد الكفار لأنها لابد ان تكون ملاحظه فيها ما يقابلها من بلاد المسلمين أيضا ما يوجد في تلك البلاد من أقليات المسلمان إلا على حال العرب التي كانوا عليها قبل الإسلام لما كانوا عليه من مزيد الجهل في كثير من الاعمال والاحكام والحاصل من كلامه رحم الله تعالى ان الجاهليه تنقسم باعتبار العموم والخصوص ولاطلاق التقييد إلى قسمين جاهليه مطلقه وهي العامه التي كانت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وأما بعد مبعثه عليه الصلاة والسلام فلا يصح هذا الإطلاق كما ذكرناه سابقا ففي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي قائمة بأمر الله لا يضره من خذلهم أو قال خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس هذا الناصب على ان الله قد ارتفع بالكليه لان وصف الاطلاق مراد به عموم الأرض وعموم الزمان وسبق كلامه رحمه الله تعالى فاما في زمن مطلق في جاهلية بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا تزال من امته طائفة ظاهرين على الحق لقيام الساعه هذا النوع الأول وهي جاهليه عامه مطلقه الثاني جاهليه مقيده ببلد أو بشخص او صفه اما يقيد ببلد فيقال هذا البلد فيه جاهليه هذا البلد فيه جاهلية او بشخص يقال لكم رؤم فيك جاهليه والاصل انه انه مسلم او صفه فيقال النياحه جاهلية قد قامت بك يا فلان وهذه لا تكون إلا بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم اما قبل البعث فلا يوصف الشيء أو المكان او الزمان بكونه جاهليه مقيده لان الاصره في المقيد أنه يقابله الاسلام لا يوصف بالمقيد الا اذا كان مقابلا له للاسلام حينئذ صار تنافي بين النوعين قبل الإسلام بعد الإسلام هذا التحرير أجود ما يمكن ان يعتمد ان يكون قبل الإسلام هو الجاهليه المطلقة وهي الجاهليه الأولى وبعد الإسلام هو الجاهليه المقيدة يعني مقيدة بشخص أو ببلد أو بصفة لماذا نقيد لان الاصل في البلد والاصل في الشخص والاصل في الصفات التي هي قائمة بالشخص انها الإسلام هذا هو الاصل لا يوصف المقيد بكوني مقيدا إلا في مقابل الإسلام وإذا كان كذلك حينئذ هذه لا توجد قبل الإسلام كما أن المطلق لا توجد بعد بعد الاسلام اذا جاهليه مقيده بشخص ببلد أو بشخص أو بصفة وهذه لا تكون إلا بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وقول بعضهم هذا النوع يكون حتى بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم هذا في نظر هذا غلط على ماذا كنه سابقا فهل يتصور غير الجاهليه المقيدة بعد ظهور الإسلام الجواب لا هل يتصور وجود الجاهليه المطلقه بعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الجواب لا هل يتصور وجود غير الجاهليه المقيدة بعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الجواب لا اذا ثمه تنافي ومفاصله بين النوعين وهذا التقسيم وإن علق بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم اذ هو الفاصل ما ميزنا بين النوعين الا ببعثه النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يسلزم الزمن يسلزم الزمن لماذا يسلزم الزمن لأن الشخص لا يكون إلا في زمن والصفه لا تقوم إلا بشخص والشخص لا يكون إلا في زمن هل لا يمكن ان تصور جاهليه مطلقه لا في زمن لا يمكن ان تصور جاهليه عامه او في زمن لماذا لانها اوصاف وإذا كانت اوصاف لا بد ان تقوم بي باشخاص وإذا كان ثم أشخاص متى وجدوا هل يمكن ان يولد شخص ويعيش ويموت لا في زمن جواب لا هل يمكن ان يولد ويعيش ويموت لا في مكان الجواب لا هذا محال اذا هذا التقسيم وإن كان معلقا ببعثه النبي صلى الله عليه وسلم الا انه متلزم للزمن فتقسيم الجاهليه حينئذ باعتبار الزمن تقسيم لشيء لنفسه فلا يمكن ان يقسم الشيء باعتبار النفس لان المطلقه او العامه انما كانت قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إذن في الزمن الذي قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وما هي العامه هي التي كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتحدت ولا يمكن التقسيم أن يكون على شيئين منفصلين فتقسيم الجاهليه باعتبار الزمن هو عينه تقسيم الجاهليه إلى مطلقه ومقيدة واضح هذا ام لا بعض اهل الاميره ان الجاهليه تنقسم باعتبارات باعتبار الاطلاق والتقييد او الذي سبق وتنقسم باعتبار الزمن إلى جاهليه قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم هي عينها العامه وهي عينها المطلقة وجاهليه باعتبار الزمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهي عينها الجاهليه المقيدة اذا التقسيم هو هو عين ولا فرقه بينهما هو عينه التقسيم إلى مطلق ومقيد فالجاهليه التي تكون قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم هي المطلقه وهي الجاهليه العامه وهي الجاهليه الاولى والجاهليه التي تكون بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم هي المقيدة وهي الجاهليه الخاصة وهي كذلك الجاهليه الاخرى فهذه أوصاف والمسمى شيء واحد ثم علم ان ما سبق وصف الجاهليه من حيث المحل من حيث المحل يعني الشخص ومن حيث الحال وهو الصفه يعني النظر هنا الى الشخص نفسه وإلى ماذا الشيء الذي حل في الشخص فيقال جاهلي ويقال فيك جاهليا هل ثم فرق فرق ما هو الفرق اذا قيل جاهلي يعني شخصك متصفا بالصفات الجاهليه فيك جاهلية يعني انت الصفات فيك صفات أهل الاسلام لكن هذه الصفة أو الصفات جاهليه هل تعرضنا لمساله كفر أو معصية جواب لا لان الصفه قد تكون موجبه للكفر والصفه قد تكون موجبه للفسق دون دون الكفر ويلزم منه أن يكون الشخص إما فاسقا اما و كافرا هذا على حسب المساله بنفسه يعني ليس كل من اتصف بصفه في الجاهليه هي كفر حينئذ لنزل الحكم عليه ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه هذا في غير مسائل الشرك والتوحيد أما مسائل الشرك والتوحيد المنابذ للتوحيد فكل من وقع في الشرك وقع الشرك عليه وأما ما ذلك كمن انكر شيئا معلومه من الدين بالضرورة وقد يكون يخفى عليه فهذا لابد من اقامه الحجة وما ورد من كلام اهل الليل من السلف غيرهم في اقامه الحجه المراد به هذا النوع وهو أن يكون الشيء قد يخفى على بعض الناس أو يكون الشخص الذي أنكر حديث عهد به باسلامه نحوين حينئذ لابد من اقامه الحجه ولا ينزل الحكم عليه مباشرة أما الشرك الاكبر سيرهه بالاولياء والطواف حول القبور والذبح والنذر ونحو ذلك نقول هذا يعتبر مشركا منذ أن فعله هذه الفعلة ولا نحتاج الى إقامة الحجة والقول بإقامة الحجه في هذا النوع قول محدث لا اصل له عند السلف يعني قول محدث لم يعرف الا من جهة كلام لتيم رحمه الله تعالى ولم يسبق به بهذا القول الا لم يوجد اذا ان ما سبق وصف له الجاهليه من حيث المحل يعني الشخص ومن حيث الحال وهو الصفة. ولا يلزم من ذلك الحكم بالكفر على العموم ولكن يدل على أنه مذموم مطلقا الوصف نفسه جاهلية لم يطلقه الشارع إلا وقد ذمه اذا هو مذموم واذا كان مذموما فالكفر مذموم والمعصيه التي هي دون الكفر كذلك مذمومه اذا الذم هذا وصف يلحق الكفر كما انه يلحق ما, ما دون الكفر فإذا ورد بأن الشارح قد ذم هذا الفعل أو هذا الوصف ووصفه بكونه جاهليه ورتب عليه احكاما في الدنيا والآخرة لا يلزم منه لقوع في في الكفر لماذا لانه يفيد الذم مطلقا ولا يلزم منه أنه قد وعى أنه قد وقع فيما يخرجه من من المله قال ابن تيميه رحمه الله تعالى في الاقتضاء تضاع صراط المستقيم الفه شيخ الاسلام في هذه المساله لمخالفه اصحاب الجحيم يعني مخالفه المشركين والكفار من اهل الكتاب وغيرهم في عباداتهم واعيادهم وعاداتهم وما هم عليه من الزي واللباس ونحو ذلك الفه رحمه الله تعالى لتاصي هذه القاعدة وهي قاعده مجمع عليها بين السلف قاعده مجمع عليها بين السلف ولا خلاف بينهم في منابذة المسلكين من حيث العبادات والاعياد نحو ذلك قال رحم الله تعالى بعد ذكر بعض الاحاديث ومن حديث اربعه في امه من امر الجاهليه لا يتركونه الحديث قال رحمه الله ذم في الحديث ذم في الحديث من دعا بدعوه الجاهليه واخبر ان بعض أمر الجاهليه لا يتركه الناس كلهم كل الناس لا يتركونه ذما لمن لم يتركه وهذا كله يقتضي ان ما كان من امر الجاهليه وفعلهم فهو مذموم في دين الاسلام انما كان من امر الجاهليه وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام لان قال اربع في امتي من أمر الجاهليه هذا ذكره على وجه الذمّ حينئذ كونه جاهليه هذا ذم هذا مذموم لكن هل يكفر او لا هذه مساله مساله اخرى فهو مذموم في دين الإسلام وإلا لم يكن في اضافه هذه المنكرات الى الجاهليه لها لماذا وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بكونها جاهليه هل اراد الحث أم الكف اراد الكف بماذا عبر عن إرادة الكف باضافتها إلى الجاهليه اذا يقتضي ماذا يقتضي ذمها ووجوب ترك هذه الافعال لانها منسوبه إلى الى الجاهليه فانظر هنا للاستنباط من كون النبي صلى الله عليه وسلم أضاف هذه الأوصاف الأربعة إلى لفظ الجاهليه وهو معنى أو لفظ ما ترتب عليه من الذم في الشرع معلوم حينئذ أخذنا من هذا الحديث أن هذه الأربعة امور مذمومه في الشرع كيف قد نبي انها في الشرع لان الشارح النبي صلى الله عليه وسلم اضافها الى هذا اللفظ وإلا لم يكن في اضافه هذه المنكرات إلى الجاهليه ذم لها ومعلوم أن اضافتها إلى الجاهليه خرج مخرج الذم وهذا كقوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهليه الأولى تبرج الذي هو التزين التبختر نحو ذلك هذا من عادات الجاهليه هنا قبل مبعث بعث النبي صلى الله عليه وسلم كانت المرأة تتبرج بعد ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم صار الأمر محرما فإذا وقعت المرأة في التبرج هنا نقول هذه وقعت في أمر أو في وصف جاهلي وهو منسوب الى قال ولا تبرجن تبرج الجاهليه نأخذ منه أن اضافه التبرج إلى الجاهليه مذموب شرعا وإذا كان كذلك عينيد صار محرمة. لكن لا يلزم منه الكفر لان التبرج ليس ليس بكفر قال رحمه الله تعالى فإن, فإن في ذلك ذما للتبرج وذما لحال الجاهليه الأولى ذما للتبرج لانه اضافه إلى الجاهليه ثم قال وروى مسلم في صحيحه عن الاعمش عن ابي صالح الانابي وريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنين في الناس هما بهم كفر كفر هكذا نكره الطعن في النسب والنياحه على الميت فقوله هما بهم كفر هما بهم كفر اي هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس يعني هذه الخصله أو الخصلة وصف من أوصاف الكافر هي في نفسها مذمومه ولذلك وصفها بماذا بكونها كفرا وهل الكفر ممدوح الجواب لا بل هو مذموم من كل وجه كذلك وصف الجاهليه إذا اسند إلى الشخص أو إلى الوصف اقتضى ماذا لا اقتضى الذم اي هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس فنفس الخصلتين كفر حيث كانتا من اعمال الكفار وهما قائمتان بالناس لكن ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق يعني المعاصي كلها من شعب الكفر كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان هل إذا انتفى شعبة من شعب الإيمان مما لا يعود على اصل إيمان بالنقد يلزم منه نقض الايمان من اصله جواب لا كذلك من قام به شعبة من شعب الكفر لا يلزم منه ان يكون كافرا كفرا أكبر بمعنى أن عندنا كفر مطلق وعندنا مطلق الكفر فمن وقع في صفة من صفات الكفار لا يلزم منه صدق الكفر المطلق عليه ولذلك قال لكن ليس كل من قام به شعبه من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق يعني المخرج من من المله حتى تقوم به حقيقة الكفر كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الايمان يصير مؤمنا حتى يقوم به اصل الإيمان وفرق بين الكفر المعرف بالله بال كما في قوله صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك الا ترك الصلاه وبين كفر منكر في الإثبات يعني فرق بين اللفظين الى آخر كلام الرحمن تعالى فإذا أطلق الكفر فالاصل فيه أنه محمول على الكفر المطلق ولذلك جاء به بال لأن ال تفيد الحقيقة والحقيقة انما تكون كذلك اذا كانت مستجمعه لجميع اجزائها فاذا قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه أو قال هنا ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاه دل ذلك على أن تارك الصلاه يعتبر كافرا كفرا مطلقا يعني مخرجا من من المله لماذا لانه عبر بال عبر بال ما وجهه تقول هل هذه دخلت على كفر حينئذ تقتضي إثبات الحقيقة من كل وجه وإذا كان كذلك ليس عندنا الحقيقة حقيقة الكفر من كل وجه إذا كفر المطلق وهو المخرج من من المله ولذلك ساند اهل العلم لهذا الحديث أنه من الأدلة الداله على كفر ذلك الصلاه وأما كفر هكذا كما قال في الحديث السابق اثنتان في الناس هما بهم كفر هذا لا يلزم منه ان يكون الكفر مخرجاً من من الملة بل المراد به مطلق الكفر مراد به مطلق الكفر اذا اذا جاء في الشرع الكفر حمل على كفر المخرج من الملة واذا جاء كفر هكذا بالتنكير نكرة سياق الاثبات هل اذا يحمل على مطلق الكفر الذي لا يلزم منه الخروج من الملة والمقصود ليس كل من تلبس بعد البعثة من أهل الإسلام بفعل أو قول من الجاهليه أن يكون كافرا بل فيه تفصيل فيه تفصيل فينظر إلى الفعل نفسه وإلى القول نفسه هل دل دليل شرعي على أنه كفر ام لا ان دل الدليل الشرعي على أنه كفر هنالك كفر اكبر يعني هنالك ينزل الحكم عليه وأما مجرد كونه من افعال الجاهليه هذا لا يقتضي الكفر وإنما ينظر على حسب الدليل وعلى حسب الوصف الذي قام به فقد يكون هذا الوصف الجاهلي ان قام به خرج من الإسلام وقد لا يكون كذلك فالتبرج من أمور الجاهليه ولكن إذا قام به لا يلزم منه ان يكون كافرا وكذلك مثلا الشرك بالله عباده القبور هذه من سيمه اهل الكفر سيمه اهل الجاهليه حينئذ اذا فعلها شخص من اهل الإسلام حينئذ يقول هذه جاهليه وهي مخرجة له من الدين ولهذا مر معنا توبيب البخاري رحمه الله تعالى بقوله بابن المعاصي من أمر الجاهليه فكل معصية اما بترك واجب أو فعل محظور فهو من امر الجاهليه فهو من, من أمر امر لأن لان النبي صلى الله عليه وسلم انما جاء مبين للشريعه الله تعالى احكام الدين ما يحبه الله تعالى ويرضاه من اقوال الاعمال فكل ما ينافي هذه العبادة قوليه والعملية فهو يكون من مقتضيات أو اوصاف الجاهليه باب المعاصي من امر الجاهليه ولا يكفر صاحبها او لا يكفر صاحبها يحتمل هذا وذا ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك الا بالشرك بالشركه لقول النبي صلى الله عليه وسلم انك امرؤ فيك جاهليه وهو مسلم ابو ذر رضي الله تعالى عنه بالصحابه وقول الله تعالى إن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهنا علق الكفر عدم المغفره بماذا بالشركه وما كان في حكمه ليس المراد هنا الشرك فحاسم ومعاده لا يعتبر مكفرا لا نواقض الإسلام معروفه عند أهل العلم ما عدا الشرك والكفر ما هو دونهما حينئذ نقول هذا مما هو داخل تحت المشيئة وكونه داخلا تحت المشيئه دل على أنه ليس واصل الى حد الكفر المخرج من من المله وان سميت كفرا من حيث الاطلاق ولهذا قال الحافظ رحم الله تعالى إن كل معصيه تاخذ من ترك واجب او فعل محرم فهي من اخلاق الجاهليه والشرك أكبر المعاصي فاخلاق عادات وعبادات الجاهليه قد تكون كفرا وقد ت... قد لا لا تكون كفرا والله اعلم مسألة وهي أنه جاء تقيد الجاهليه في سوره الاحزاب بقوله الجاهليه الاولى فان هناك جاهليه مقابله لها جاهليه أخرى قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في قوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهليه الأولى قيل ان التبرج في هذا الموضع التبخر والتكسر وقيل ان التبرج هو اظهار الزينه وابراز المراه محاسنها للرجال هذا مراد هذا المراد ثم قال واما قوله تبرج الجاهليه الأولى فإن أهل التاويل اختلفوا في الجاهليه الأولى يعني ما المراد بها ما المراد بها اذا قيل جاهليه اولى يلزم منه أن يقابلها أخرى هذا الاصره فلذلك نحتاج الى تفسير الجاهليه الاولى فاختلفوا في الجاهليه الأولى فقال بعضهم ذلك ما بين عيسى ومحمد عليهم السلام ما بين عيسى ومحمد هو الجاهليه الاولى وقال اخرون ذلك ما بين آدم ونوح ما بين آدم ونوح جاهليه الأولى ثم ما قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم يكون جاهليه أخرى وقال اخرون بل كان ذلك بين نوح وادريس او قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ثم قال نجري واولى الاقوال في ذلك عندي بالصواب ان يقال إن الله تعالى ذكره نهى نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرجن تبرج الجاهليه الأولى وجائز أن يكون ذلك ما بين ادم وعيسى فيكون معنى ذلك ولا تبرجن تبرج الجاهليه الأولى التي قبل الإسلام التي قبل قبل الاسلام فان قال قائل اوافيل اوافيل الاسلام جاهليه حتى يقال عن بقوله الجاهليه الاولى التي قبل الإسلام قيل فيه أخلاق من أخلاق الجاهليه فيه اخلاق من أخلاق الجاهليه قال ابن زيد في الايه الجاهليه الأولى قال يقول التي كانت قبل الإسلام يعني الجاهليه الأولى المراد بها قبل الإسلام وهي الجاهليه العامه وهي الجاهليه المطلقه ويقابلها المقيدة الخاصة الأخرى عين الأخرى الاخرى صارت مقابله للأولى الأولى قبل الاسلام والاخرى بعد الإسلام قال يقول التي كانت قبل الإسلام قال وفي الاسلام جاهلية قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي الدرداء وقال رجل وهو ينازعه يا ابن فلان لام كان يعير بها في الجاهليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابي الدرداء إن فيك جاهلية قال اجاهليه كفر أو إسلام يعني هذه الجاهليه جاهليه كفر او اسلام قال بالجاهليه كفر قال فتمنيت ان لو كنت ابتدات اسلامي يومئذ وعلي بن عباس رضي الله تعالى عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال له أرأيت قول الله تعالى لازواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا تبرجن تبرج الجاهليه الأولى هل كانت الا واحدة يعني عمر رضي الله تعالى عنه لم يفهم من الايه الا جاهليه واحدة وهي الجاهليه المطلقه وهو على ما قرناه أنه ليس عنده الجاهليه إلا مطلقه وهي قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ففهم عمر قال هنا هل كانت الا واحدة فقال ابن عباس وهل كانت من أولى إلا ولها آخرة هذا خلاف لفظي بمعنى أن الله عز وجل الاولى واذا كان أولى إذا لابد من من آخرة لكن تكون الأولى قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يقابلها بعد البعث الجاهليه الاخرى ثم قال ابن جرير وجائز أن يكون ذلك ما بين آدم ونوح وجائز أن يكون ما بين ادريس ونوح فتكون الجاهليه الآخرة ما بين عيسى ومحمد يعني ما بين آدم ونوح هذه الجاهليه الأولى وما بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم جاهليه اخرى وكلاهما فالخلاف لفظي والخلاف لفظي ولكن الظاهر أن ما كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى وبعد بعثته هو الأخرى واذا كان كذلك مما يحتمله ظاهر التنزيل فالصواب أن يقال في ذلك مقال الله تعالى إنه نهى عن تبرج الجاهليه الاولى يقول رحم الله تعالى ما دام ثم خلافا والله عز وجل فلا تبرجنا ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الأولى نقول كما قال الله تعالى والمعنى واضح مبين ولا نحتاج إلى كثير كلام في هذه المساله لكن الالوسي رحمه الله تعالى في بلوغ العرم في معرفه احوال عرم وهو أحسن كتاب انلف في هذا المجال قال في الجزء الاول والذي يظهر عندي أنه تعالى اشار للجاهلية التي أدركنها فامرنا بالنقله عن سيرتهن فيها وهي ما كان قبل الشرع من سيرة الكفار لأنهم كانوا لا غيره عندهم فكان أمر النساء أن قال وجعلها أولى بالنسبة إلى ما كنا عليه اولى بالنسبة إلى ما كنا عليه وليس المعنى أن ثم جاهلية أخرى وقد أوقع لفظ الجاهليه على تلك المده التي قبل الإسلام كما لا يخفى يقول رحمه الله تعالى أن الله تعالى اوقع يعني استعمل لفظ الجاهليه على ما قبل الإسلام وهنا جاء النهي في ماذا ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الأولى وإذا أطلق اللفظ الجاهليه وقع على ما قبل الإسلام وهنا هذه الايه الجاهليه الاولى تقع على ما قبل الإسلام اذا الجاهليه المطلقه هي الجاهليه الأولى هل يقابلها جاهلية أخرى قلنا من حيث اللفظ نعم اذا لا خلاف إلا في في اللفظ هذا ما يتعلق بالمساله الثانيه وهي اقسام الجاهليه وهما قسمان اثنان ولا ثالث لهما وتقسيم واحد له ثانيه لهما المساله الثالثه كما ذكرنا ان هذه المساله قائمة ومبنيه على اصل الا وهو مخالفة الكفار وين شئ تقول مخالفه اهل الجاهليه وهذا الأمر كما ذكرنا مجمع عليه قد دل عليه الكتاب السنة والاجماع وابن تيميه رحمه الله تعالى الف الاقتضاء لبيان هذه المسألة وقد دلل واستوعب المساله من جميع الوجوه صقر نصوص مهمة التي يمكن ذكرها والاستنباط الاحكام الجاهليه منها وهذا الكتاب كذلك اختصره البعلي رحمه الله تعالى في المنهج القويم اختصارا اختصار الصراط المستقيمة ومطبوع كل الكتابين مطبوع لك شيخ رسام رحمه الله تعالى كعادته يستطرد وقد يشكل على بعض الطلاب حين يد لو اختصروا عليه مختصره هو جيد اذا دل الكتاب والسنه والاجماع على الامر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة سواء كان عاما في جميع انواع المخالفات أو خاصا ببعضها وسواء كان أمر ايجاب او امرا استحباب فاما الكتاب فقوله تعالى نذكر بعض الادله التي ذكرها الرحمن تعالى مع شيء من من التعليل فقوله تعالى الم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين اوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم الأمد فقسَت قلوبهم قال هنا ولا تكونوا كالذين اوتوا الكتاب اذا خشوع القلوب مما ينافى به أمر الجاهليه وهو قسوه القلوب فقسوه القلب هذه صفه من صفات الجاهليه والله المستعان وقال القداثين بني اسرائيل الكتاب والحكم والنبوة إلى ان قال ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون ولا تتبع اهوا الذين لا يعلمون هذا وصل لمكان قبل الجاهليه قال رحم الله تعالى ابن تيميه فاخبره الله عز وجل أنه أنعم على بني اسرائيل بنعم الدين والدنيا وأنه مختلف بعد مجيء العلم بغيا من بعضهم على بعض ثم جعل محمدا صلى الله عليه وسلم على شريعه وأمره باتباعها ونهاه عن اتباع اهواء الذين لا يعلمون فدخل فيهم كل من خالف شريعته الذي لا يعلم والذي يتبع اهواه ليس على شريعه محمد صلى الله عليه وسلم وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم الامر كذلك لامته بمخالفه هذه الطائفه واهواؤهم هو ما يهونه وما عليه المشركون من هذه من الظاهر الذي هو من موجبات دينهم الباطن ومن هذا قوله تعالى والذين اتيناهم الكتاب يفرحون بما انزل اليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل انما امرت ان اعبد الله ولا اسرك به الا ان قال ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير والضمير والله اعلم في قوله ولئن اتبعت اهواءهم يعود الى تقدم ذكره وهم الاحزاب الذين ينكرون بعضه فدخل كل من انكر شيئا من القران من يهوديين او نصاراني وغيرهما ومن ذلك قول تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل انه هدى الله والهدى ولئن اتبعت اهواءهم إلى آخر الايه فقال في الخبر حتى تتبع ملتهم وفي النهي ولا ان اتبعت اهواءهم لان القوم يعني اليهود والنصارى لا يرضون إلا باتباع الملة مطلقا يعني المتابعة من كل وجه والزجر وقع عن اتباع اهواءهم في قليل أو كثير ومتابعتهم في بعض ما هم عليه نوع متابعه لهم فيما يهوونه او مظنه لهم وكذا قوله تعالى ولئن تيت الذين اوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك إلى قوله ولئن اتبعت أهواءهم إلى قوله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا لالا يكون للناس عليكم حجه الا الذين ظلموا منهم قال غير واحد لالا يحتج اليهود عليكم بانكم وافقتموهم في القبلة حينئذ خالف الله عز وجل قبلة المسلمين المؤمنين للا يتفقوا معه اليهود في القبلة في الاتجاه الى بيت المقدس فيوشك أن يوافقون في الملة فقطع الله هذه الحجة لان قال خالفوهم في القبلة وقال سبحانه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وهم اليهود والنصارى الذين افترقوا على أكثر من 70 فرقه مع انه أخبر صلى الله عليه وسلم ان امته ستفترق على 73 فرقه وقال تعالى لكل, لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا وكل ما في الكتاب من النهي عن مشابهة الامم الكافره وقصصهم التي فيها عبره لنا بترك ما فعلوه مثل قوله تعالى فاعتبروا يا اول الابصار ولقد كان في قصصهم عبرة لاول الالباء وأمثال ذلك كله دال على هذا المطلب من أن مخالفتهم مشروعه لنا في الجملة وهي دين لنا مخالفة المشركين دين لنا يعني هي من من الاسلام بل لب الاسلام هي مخالفه ما عليه أهل الشرك من الكفار واشباههم وقال تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف الاياتنا قوله والمؤمنون والمؤمنات إلى قوله وبئس المصير فبين اخلاق المنافقين والمؤمنين وتوعد المستمتعين الخائضين كالذي خاض بان قال اولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والآخرة والالئك هم الخاسرون فاخبر أن في هذه الأمة امه النبي صلى الله عليه وسلم من استمتع بخلقه كما استمتعت الامم قبلهم وخاضك الذي خاضوا وذمهم على ذلك والخلاق قيل هو الدين وقيل بنصيبهم من الآخرة في الدنيا قال اهل اللغة هو الحظ والنصيب كانه ما خلق للانسان ثم حثهم على الاعتبار بمن قبلهم فقال ألم يأتيهم نبؤ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراهيم واصحاب مدين والمؤتفقات اتتهم رسلهم بالبينات الايه فذم من استمتع وشابه القرون الماضية وكان من الخائضين وهم اليهود والنصارى وغيرهم ممن تقدم ومع ذلك يعني مع الذمي فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا بد ان تاخذ امته ما اخذ الأمم قبلها ذراعا بذراع وشبرا بشبر اذا اخبر عن حكم كوني لانه لا بد ان تتابع هذه الأمة الامم السابقة ومع ذلك حذرنا وقوله بعد ذلك جاهد الكفاره والمنافقين دليل على جهاد هؤلاء الخائضين المستنطعين ثم هذا الذي دل عليه الكتاب من مشابهة بعض الامه للقرون الماضية في الدنيا وفي الدين وذم من يفعل ذلك قد دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفسر اصحابه الايه بذلك فعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تاخذن كما اخذت الامم من قبلكم ذراعا بذراع وشبرا بشبر وباعا بباع حتى لو أن احد من اولائك دخل جحر ضب لدخلتموه قال ابو هريره رضي الله عنه اقراوا ان شئتم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوه يعني فسر الايه بهذا الحديث قالوا يا رسول الله كما صنعت فارس والروم اهل الكتاب قال فمن الناس الا هم وان ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أنه قال ما اشبه الليله بالبارحه هؤلاء بنو اسرائيل شبهنا به ما اشبه الليله بالبارحه وان ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال انتم اشبه الامم ببني إسرائيل سمتا وهديا تتبعون عملهم حذو القذى بالقذى غير اني لا أدري هل تعبدون العجل ام لا انتم اشبه الامم بِبَنِي إِسْرَائِيلَ شَمْتًا وَهَدْيًا تتبعون عملهم حذو الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ غير أَنِّي لا أَدْرِي أَتَعْبُدُونَ العجلة أَمْ لَا وَالْحُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما ابْنُ الْيَمَانِ أَنَّهُ قَالَ الْمُنَافِقُونَ الَّذِينَ كَانَ منكم اليوم الْيَوْمَ من مِنَ الذين كانوا على عَلَى رسول الله اللَّهِ الله اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي الَّذِينَ أَدْرَكُوا حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى مَا أَدْرَكَ مَا نَحْنُ فيه. يقول المنافقون يخاطب الاتباع التابعين المنافقون في زمانكم شر من المنافقين في زماننا ما العله قال فإن اولئك الذين في عاد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخفون نفاقهم هؤلاء اعلنوا فالمنافق الذي يخفي نفاقه اخف ضررا من ذاك الذي يعلن نفاقه وأما السنه ففي الصحيحين عن عمرو بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابو عبيده إلى البحرين ياتي بجزيتها وكان قد صالح اهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي فقدم ابو عبيده بالمال وسمعت الانصار فوافوا صلاه الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الى ان قال ابشروا فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فَتَنَافَسُوهَا كما تَنَافَسُوهَا فتهلككم كما أَهْلَكَتْهُمْ هذا هو الاستمتاع بالخلاق المذكور في الايه وقال انما هلك بني إسرائيل حين اتخذ هذه نسائهم هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني وصل الشعر وصل الشعر من عمل بني اسرائيل في نسائهم وكثير من مشابهه اهل الكتاب قال ابن تيميه رحمه الله تعالى وكثير من مشابهة أهل الكتاب في اعياده مغيرها إنما يدعو إليها النساء لما يدعو اليها النساء وفي مسلم لا تقوم الساعه حتى يلحق حي من امتي بالمشركين وحتى يعبد فئام من أمة الاوثان وستافتلق امتي على 73 فرقه كلها في النار إلا فرقه واحدة وهي الجماعه ولا شك ان والسبعين هم الذين تفرقوا واختلفوا كما تفرق الذين من قبلهم ومن ذلك يعني مما ورد في السنه لما سالوه صلى الله عليه وسلم ان يجعل لهم ذات انواط ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى راه مالك النسائي الترمذي صححه وقال عليه الصلاة والسلام لا سننا من كان قبلكم حذو القذة بالقذى حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن يعني فمن غيرهم قد تقدم مثله في البخار فهذا كله واشباهه خرج منه صلى الله عليه وسلم مخرج الخبر عن وقوعه والذم لمن يفعله فعلم أن مشابهتها لليهود والنصارى وفارس والروم مذموم ذمه الله ورسوله وهو المطلوب بمعنى ان مشابهه هذه الامه للامم السابقه مذموم ذمه الله تعالى في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو المطلوب فإن قيل هذا اراد قد يرد إذا كان قد اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتاب الله عز وجل أنه لا بد من وقوع المشابهه اذا هذا حكم كوني سيقع سيقع فما فائدة النهي عن ذلك كيف ينهى خالفوهم ونحو ذلك مع كونه اخبر بان هذه الامه ستحذو حذو من سبق حذو القضه بالقذه كيف نجمع بينهما بين الله تعالى في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم بان هذه الامه لابد أن تقع فيما وقعت فيه الامم السابقة اذا كيف يامرنا بمخالفتهم قال رحم الله تعالى قد دل الكتاب والسنه ايضا أنه لا تزال طائفة متمسكة بالحق الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم لقيام الساعه وانها لا ترتمع على الخطا ففي النهي عن ذلك تكثير لهذه الطائفة المنصوره فاذا نهي بعض الناس فاذا الناس عن مشابهه اهل الكتاب فامتثل بعضهم هذا البعض صار مكثرا لهذه الطائفة ولا شك ان تكثير سواد المؤمنين المسلمين الموحدين هذا مطلب شرعي هذا مطلب شرعي ففي النهي عن ذلك تكثير لهذه الطائفه المنصوره وتثبيتها وزياده ايمانها وايضا شيء آخر لو فرض ان الناس لا يتركون هذه المشابهه المنكره لكان في العلم بها معرفة القبيح والايمان بذلك فإن نفس العلم والايمان بمكره الله عز وجل خير وان لم يعمل به بمعنى أن العلم بأن هذا الشيء هذا الوصف هذا الفعل مما يبغضه الله تعالى ولولا لم يمتثل لكان خيرا في نفسي فكونه يعلم أن هذه مشابهه وان الله تعالى قد نهى وان النبي صلى الله عليه وسلم قد نها على المشابهة العلم بذلك فيه زياده ايمان ولولا ممتثل لأن الشيء يكون مركبا من من شيئين علم يقوم بالقل وعدم عمله حينئذ الذي لم يعلم ولم يعمل أشد قبحا من الذي عالم ولم يعمل كذلك ممر مر معنا في الاصول ثلاثه فالذي لم يعلم ولم يعمل أشد قبحا وأشد ذمه من الذي يعلم ولم يعمل لماذا لان الذي عالم قد اتى بواجب ولم يعمل قد فرط في واجبه والذي لم يعلم ولم يعمل قد فرط في واجبين ولا شك ان الذي جاء بواجب اعلى درجه من الذي فرط في في واجبين بل فائده العلم والإيمان أعظم من فائدة مجرد العمل الذي لم يقترن به علم فان الانسان اذا عرف المعروف وأنكر المنكر كان خيرا من أن يكون ميت القلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا وان كان القلب هو الإيمان بأن هذا منكر وكراهته لذلك فإذا حصل ذلك كان في القلوب إيمان وايضا فقد يستغفر الرجل من الذنب مع اصراره عليه يعني قد يكون عنده نوع طاعه من حيث الاستغفار أو ياتي بحسنات تمحوه أو بعضه وقد تقلل منه ذلك يعني حسنات تقلل منه ذلك الذنب وقد تضعف همته في طلبه لعلم أنه منكر ثم لو فرض ان علمنا أن الناس لا يتركون المنكر ولا يعترفون بانه منكر لم يكن ذلك مانعا من ابلاغ الرسالة وبيان العلم يعني إذا شاع عند الناس أمر ما وفيه مشابهة لليهود والنصارى عدم علمهم أو إذا علموا ولم يعملوا لا يلزم منه ترك البلاغ والتعليم فلا من انكار المنكر ولابد من بيان الحجة في ذلك بل ذلك لا يسقط وجوب الابلاغ ولا وجوب الأمر والنهي في احدى روايتي علم احمد رحمه الله تعالى وهو قول كثير من أهل العلم وهذا أمر عام في كل منكر اخبر الصادق بوقوعه ومما دل او ما دل عليه الكتاب جاءت به سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنه خلفائه الراشدين التي اجمع الفقهاء عليها بمخالفتهم وترك التشبه بهم فبالصحيحين خالف المشركين منعلقا الحكم بماذا بمخالفه المشركين ثم قال احف الشوارب واوف اللحى فابدل الجمله الثانية من الأولى أمر بالمخالفة عاما ثم خاصا فقدمه عموما ثم خصوصا من باب التأكيد في النهي كما يقال أكرم ضيفك اطعمه حادث وقال صلى الله عليه وسلم خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم راهب داود خالفوا اليهود علقوا بالمخالفة اذا أمر بالصلاة في النعل مخالفه لليهود وقال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب اكله السحر وهو مسلم فدل على أن الفصل بين العبادتين أمر مقصود وقد صرح بذلك في قوله لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة لأن اليهود والنصارى يؤخرون وإنما المقصود بإرسال الرسل يقول رحم الله تعالى ان يظهر ان يظهر دين الله على الدين كله فنفس مخالفتهم من أكبر مقاصد البعث من أكبر مقاصد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مخالفه اليهود والنصارى وكذا قال لا تزال امتي بخير أو قال على الفطرة ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم رواه احمد وابن ماجه وقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء غير النكاح فقالت اليهود ما يريد هذا الرجل ان يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه رواه مسلم وقد نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها معللا بانها تسجد لها الكفار حينئذ وانها تطلع بين قرني شيطان ففي ففيه تنبيه على أن كل ما يفعله المشركون من العبادات ونحوها مما يكون كفرا أو معصية بالنية ينهى المؤمنون عن ظاهره ينهى المؤمنون عن ظاهره وان لم يقصد به قصد المشركين سدا للذريعه وحسما للمالده حينئذ المراد من المخالفه في جميع المسائلات ذكرها الموافقة ظاهرا ولو انتفى القصد فلو قال قائل أنا لم أقصد بقلبي أن أفعل هذا الأمر مشابهة لليهود نقول الحكم معلق هنا بالصوره الظاهره فحسب ولو لم تقصد كما قال رحم الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم اربع في أمة من امر الجاهليه لا يتركونهن الفقر بالاحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم النجوم النياحه أن كل ما كان من امر الجاهليه مذموم في الإسلام وذلك يقتضي المنع من امن الجاهليه مطلقا وهو المقصود في هذا الكتاب تقرير رحمه الله تعالى وايضا روى مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس الى الله ثلاثه ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنه جاهلية مبتغين أو متبع مبتغين في سنة جاهلية فكل من اراد في الإسلام أن يعمل بشيء من سنن الجاهلية دخل في الحديث والسنة الجاهلية كل عادة كانوا عليها قال تعالى قد خلت من قبلكم سنن وقال صلى الله عليه وسلم لا تتبعون من كان قبلكم هذا نص عام يوجب تحريم متابعة كل شيء من سنن الجاهلية في اعيادهم وغيرها وقال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منه جيد احتج به احمد وغيره فقل احواله انه يقتضي تحريم المشابهة وان كان في الظاهر انه كفر وايضا لما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشورا قيل انه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال عليه الصلاه والسلام اذا كان العام القابل ان شاء الله صمنا اليوم التاسع مخالفه اليهود والنصارى وقال صوم عاشره وخالف اليهود وصوم قبله يوما أو بعده يوما رواه سعيد اوله رواه مسلم من قول التهاسي وقال عليه الصلاه والسلام اياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين رواه احمد والنسائي ابن ماجه باسناد صحيح على شرط مسلم وهو عام في جميع انواع الغلو في الاعتقادات والاعمال والغلو معلوم أنه مجاوزة الحد بان يزاد شيء في حمده أو ذمه على ما يستحق ونهي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد مع لعنته لليهود والنصارى كثير ونهيه عن اتخاذ القبور مساجد مع لعنته لليهود والنصارى كثير متواتر حتى عند خروج نفسه الكريمة بابي هو امي كما قال رحمه الله تعالى يوصي بذلك وان كان قد ابتلي كثير من هذه الأمة ببناء المساجد على القبور وكيد الامرين محرم ملعون فاعله بالسنة المستفيضه قص عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال كل شيء من امر الجاهليه تحت قدمي موضوع وهو عام هذا عام لفظ عام يشمل ما يدخل فيه كل ما كانوا عليه من العبادات والعادات مثل دعواهم يا لا فلان ويا لا فلان ومثل اعيادهم وغير ذلك من من امورهم ولا يدخل في ذلك ما كانوا عليه واقره الله في الإسلام كالمناسق وديه المقتول والقصامه ونحوها كما ذكرنا سابقا ما اقره الشارع ليس بداخل في الجاهليه وليس هو تشريعا بما سبق انما هو تشريع بما جاءت به الشريعه لأن أمر الجاهليه معناه مفهوم منه ما كانوا عليه مما لم يقره الإسلام فيدخل في ذلك ما كانوا عليه وان لم ينهى في الاسلام عنه بعينه هذا حيث الكتاب والسنه وامم الاجماع فاجمع الصحابه على وجوب مخالفة الكفار والمشركين في جميع ما يتعلق بعباداتهم وعاداتهم ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه وسائر الائمه من بعده اجمعوا على ما وضعه من ما يسمى بالشروط المشروط على اهل الذمة بان قال فيها ان وقر المسلمين ونقوم لهم من مجالسنا ولا نتشبه بهم في شيء من ملابسهم قل سوة أو عمامة أو نعلين أو فرق شعر ولا نتكلم بكلامهم يعني بكلام المسلمين ولا نكتني بكناهم ولا نركب على السروج ولا نتقلد السيوف ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله ولا ننقش خواتيمنا بالعربية ولا نبيع الخمور وان نجز مقادم رؤوسنا وان نلزم زينا حيث ما كنا ونسد الزنانير على أساطنا ولا نظهر الصليبه على كنائسنا ولا نظهر صليبا ولا كتبا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم ولا نضرب بال في كنائسنا إلا ضربا خفيفا ولا نرفع أصواتنا مع موتاننا ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين هذه شرط وضع على أهل الذمه رواه حرب بإسناد جيد هذه شروط الله الرحيم مجمع عليها في الجمله بين العلماء واذا كان عمر وسائر الصحابه والفقهاء والملوك قد اتفقوا على منعهم من إظهار شيء من خصائصهم انظر ماذا هنا المنع لاي شيء الحديث ليس عن المسلمين وإنما الحديث عن أهل الذمه المشركين الكفار ألا يظهروا شيئا من خصائصهم فنهاهم عمر رضي الله تعالى عنه اظهارها يقول رحمه الله فكيف إذا عملها المسلمون واظهروها لهم ما بين اولى واحرى فهمتم المغزى عمر رضي الله تعالى عنه نهى أهل الذمة أن يظهروا شيئا من خصائصهم نهيا جازما واجمع عليه الصحابه فكيف إذا فعلها المسلمون واظهروها فالنهي من باب أولى وأحرى ولذلك يقول فكيف إذا عملها المسلمون واظهروها لهم لقد امر الصحابه والمسلمون بترك اكرامهم واللزامه الصغار الذي شرعه الله ومن المعلوم أن تعظيم اعيادهم ونحوها بالموافقه فيها نوع من اكرامهم فإنهم يفرحون ويسرون كما يغتمون باهمال دينهم الباطن ومنع رضي الله عنه من إعزاز الكفار واستعمالهم على امر للمسلمين وائتمانهم على شيء وحرقي كتب العجميه وغيرها او حرقه كتب, كتب العجميه وغيرها ونهى عن تعلم رطانة الاعاجم ثم مشى بعده عثمان رضي الله عنه على سنته في ذلك وراء علي رضي الله عنه قوما قد سدلوا فقال ما لهم كانهم اليهود خرجوا من فهرهم راى سعيد في في سننه وروي عن ابن عمر و ابي هريره رضي الله عنهم انه ما كره السدل في الصلاه وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم موصل و اليهود بضم الف مدارس واصلها بوهر عبرانية فهذا عن الخلفاء الراشدين و اما سائر الصحابه رضي الله عنهم فكثير فروي عن حذيفه أنه دعى إلى وليمة فراى شيئا من زي العجم فخرج وقال من تشبب بقوم فهو منهم تشبب بقوم وقوا منهم عن انس انه نهى عن القرنين وقال احلق هذين وقصوهما فإنه زي اليهود وعن معاويه انه قال تسوية القبور من السنة وقد رفعت اليهود والنصارى ولا تشبهوا بهم وعن عبد الله بن عمرو انه قال من بنى ببلاد المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة وصح عن عائشه انها كرهت الاختصار في الصلاه وقالت لا تشبهوا باليهود وكره ابن مسعود الصلاة في الطاق الذي هو موجود وقال إنه في الكنائس ولا تشبهوا باهل الكتاب وعن ابن عمر أنه قال في شرفات المسجد شبه انصاب الجاهليه وامر به بكسرها المحاريب وقال عبيد بن ابي الجعد كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون إن من اشراط الساعة أن تتخذ المذابح في المساجد يعني الطاقات المحاريب وهذا باب واسع فيه كثرة عن الصحابة وهذه القضايا فيما ظنت الاشتهار وما علمنا قال ابن تيميه رحمه الله ذكر عن ذكر عن الصحابه خلاف ذلك مع أنهم كانوا يكرهون التشبه بالكفار والاعاج في الجملة وإن كان بعض هذه المسائل معينه فيها خلاف في وهذا كما انهم مجمعون على اتباع الكتاب والسنة وإن كانوا قد يختلفون في بعض اعيان المسائل فعلم اتفاقهم على كراهه التشبه بالكفار والاعاد ما هو محرم وهذا محل وفاق وكذلك المنقول عن علماء المسلمين من العمه المتقدمين في تعليل النهي عن أشياء بمخالفة الكفار أو مخالفة النصارى أو مخالفة الاعاجم وهو أكثر من أن يمكن حصره واستقصائه ومن له ادنى نظر في الفقه يعلم ذلك وقد بلغه من ذلك طائفه وبعد النظر والتأمل يورث علما ضروريا باتفاقهم اعني الأمة جميعا على النهي عن موافقه الكفار والامن بمخالفتهم يعني هذا اجماع قطعي معلوم من الدين بالضروره اذا دل الكتاب ودلت السنة متواتره وكذلك الاجماع القطعي عن الصحابه ومن من تبعهم من التابعين واتباعهم على أن مخالفه الكفار والمشركين أمر واجب شرعي وأنه اصل من أصول الدين والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هل يجوز إطلاق كلمه الجاهل على الكافر الذي لا يصلي نعم هو جاهلي لا باس كما تقول شاعر جاهلي بمعنى أنه عاش في ذاك في ذاك الزمن ما قول ائمه الدعوة في مسألة العذر بالجهل هذا ياتي مفصلا شاء الله تعالى بعد دروسي من كتاب التوحيد وذكرنا ان قولهم متفق ولا خلاف بينهم كما انه لا خلاف بين السلف فان ما وقع في شرك الأكبر أنه لا يعذر بالجهل بل هو مشرك ونقلنا كذلك فيما مضى كلام نقيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين في طبقات المكلفين أن أهل الفتره وإن اختلف فيهم العلماء إنما الخلاف في الآخرة هل يعذرون ام لا واما في الدنيا فقال باجماع اهل العلم انهم لو وجدوا, لو وجدوا لا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم يعني تنزل عليهم احكام الكفار وهولا مختلف في بين اهل العلم والخلاف مشهور هل اذا كان من اهل الفتره مما لم يبلغه الإسلام ما بلغوا الاسلام منذ أن ولد الى ان مات ما بلغه ولا سمع بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا سمع بالقران ولا جاءه شيء من ذا فمات وجدناه ميتا نصلي عليه لا لا نصلي عليه ولا ولو ورث ذلك عنده لا يرث كذلك لا يرث على كل الحديث الوارده تزال طائفه من امتي هي الطائفه المنصورة الفرقه الناجيه وهي ليست موجوده في موضع معين وانما تكون مشتركه بين مواضع متعدده ما حكم ما يحدث في بعض البلدان المسلمين من تعليق التمائم والاعتقاد في انها تضر وتنفع نعم معلوم امرها التمائم هي نوع من انواع الشرك وان كان الاصل في انها شرك اصغر لانه من قبيل الاسباب بمعنى النوع تعمد على سبب لم يجعله الشارع سببا فاذا اعتقد انه ان هذه التميمة تنفع بنفسها بذاتها فهو شرك اكبر لكن الاصل هو أنه شرك اصغر ويتم تفصيلا في كتاب التوحيد فكرتم تبرج الجاهليه الاولى ما نوع هذا التبرج تبرج الجاه تبر اطلق الكلمه فيشمل كل تبرج لا شك ان قبل, قبل الإسلام كانت المراه لا لا تحتفظ بستر عورته ولذلك كانت تطوف عريانه وكذلك تتعرض وتتزين للرجال ونحن ذلك ذكروا شيئا من ذلك بالتفصيل ولكن تركته لأن اللفظ عام فيشمل كل ما يثبت على انه تبرج حينئذ ما جاء الشارع بسترها بستر المراه له عكسه يعتبر من من امر الجاهليه فامر الشارع بان المراه تستر بدنها لونه وتقاطيعها بمعنى أن المراد بحوره المراه الا تبدي شيئا لنظر الا تبدي شيئا من عورتها بمعنى انه لا يبدو شيء من لون بشرتها هذا شيء ثم الامر الاخر الا تبدي تقاطيع بدنها هذان امران كل ما خالف هذين النوعين فهو من امر الجاهليه ذكرتم أن من كتم نفاقه فهو أخف ضررا من المظهر النفاق هذا ليس قوله قال حذيفه بن اليمان رضي الله تعالى وصحيحا اورده ابن تيميه محتجبا به مع ان الذي يكتم نفاقه لا نعلم ما هي حقيقته لا المقصود هنا إذا ظهرت ملامح قد ياتي ويصرح قل الشريعه لا تصلح في هذا الزمن هذا منافق اعلن نفاقه واضح لكن قد تبدو منه ملامح أو قراء تدل على أنه منافق حينئذ لم يصرح بما اضمره في قلب من كفر ولكن قد يبدو في بعض فلاتات لسانه أو نوع تصرفاته فيحكم عليه بانه منافق في الباطن يعني لا باس إذا وردت قرينه ترجح امرا سواء كان في جانب المشركين أو المؤمنين إذا وجدت قرينه لا باس أن ياخذ بها الانسان ولذلك سوء الظن بالشخص مثلا هذا ليس محرما على الإطلاق إنما المراد به الذي جاء لعيد فيه وانه كبيرة من الكبار إذا لم توجد قرينه لكن إذا اذا بنى الشخص غيره بكون تلبس بقرينة ما ثم سيء فيه الظن حينئذ على نفسها جنت براقش هو الذي اورد نفسه المهالك ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما راه رجلان واسرعاه مع امراته قال ماذا انها صفيا ما ما يشك في النبي صلى الله عليه وسلم لكن دفعا لشيء قد يقع في النفس والشيطان يجري من ابناده مجرى الدم دفع النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليران غيره لو فعل قرينا لو فعل فعلا هو قرينا لسوء الظن به وحمل على ذلك على ظاهره لا ياثم الانسان بذلك لا ياثم الإنسان إذا أساء الظن بغيره مطلقا إذا أقام ذلك الغير قرينه على ما قد تلبس به هنا المنافق قد تقوم قرينا فنحكم عليه لكن لا نروج ولا نشهر وانما تحكم في نفسك بانه منافق ويبقى على ما هو عليه. وضراد الذي اجاب شيخ الاسلام رحمه الله سؤال غريب يعني بعض الطلاب غرابه في الفهم وغرابه في السؤال. ما الداعي لذكر مسائل الجاهليه ما دامت الجاهلي قد انتهت نحن مسلمون لا الحمد. ولماذا تحضر اثلا؟ لما دام سمعت ان الدرس فيه مسائل جاهليه هذا غبيه قالوا شيخ محمد محمد بن الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب الشركي باب الشرك هل يراد به الخروج من الميل هذا ينظر فيه كل باب بحسبه التعميمات هذه ليست من العلم في شيء ولذلك بنقيم حول وتعلق القواعد العامه هذه والاحكام العامه هذه هي اللي تاوردت المهاله لا بد نستفصل ليس كل ما علق على شيء عام يكون طردا لاحاده وافراد اله وانما يطلق ولذلك كل مؤمن في الجنه كذلك كل كافر في النار نحكم على كل كافر في النار وصف عام كل مؤمن موحد في الجنة لكن زيد من الناس ما نحكم عليه اذا اذا جاءت الاحاد لابد من الاستفسار لابد من الصف. ماذا تعني اخره هل المحراب لا يعتبر مما عمت به نحن هو وين كثر المحراب هذا بدعه هل يجوز وصف الجاهليه المقيده بعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بانها اشنع واشد من الجاهليه المطلقه لان تلك لم يكن فيما فيها وحي اما هذه فمع وجود الوحي هذا اجتهاد هذا راي خاص بك ما الشرع فلا. فلا تنسي لي انما ينظر كل وصف على حدى فيقال هذا الوصف كفر أكبر يخرج من المله وهذا الوصف لا يخرج من المله ثم قد على كلام تيم رحمه الله تعالى من تشبه بقوم الفهو منهم أن اقل له الكراهه بمعنى ان التشبه باهل الجاهليه قد يكون مكروها وقد يكون محرما ولذلك السدل في الصلاه علل عند كثير من أهل العلم بانه مشابهة ل الكفار لكن مختلفوا فيه منه من هم قال مكروه منه من هم قال محرم ولذلك من قال بانه مكروه علله بالتشبه ان لا يلزم من وجود التشبه التحريم بل قد يكون ماذا قد يكون مكروهان هل ما يفعله الكفار الآن ولم يعملها اهل الجاهليه السابقين ينطبق عليها انه وصف جاهلي نحن الجاهلي ما في باس جاهلي هذا ما في باس يوصف به لكن تاكد انه لا يوجد وصف وقد دون الان لا والله اصل فيما سبق ما رايكم في قول قال عالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن عالم بعلمه لم يعمل هذا المراد به اشاره للحديث اول من تسحر به النار هل يسامح في لبس البدله الكرافته التي اصبحت لباسا او زين عالميا دوليا ولا يختص به شعاب بشعب معين هذا ياتي ان شاء الله تفسيره الزي واللباس ده يحتاج مزيد تفصيل والله اعلم الله, الله وسلم